تَرَاجَعَ عَنَّكَ إِلَاءُ أُمِّكَ كَلَّتْ قَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاك فَتُونًا فَلَبِثْتَ ثَفِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاسْتَقْنَعْتُ كَلِنَفْسِي إِذْ هَذَا أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ انه طغى فقولا له قول الذين لعنه عله يتذكر او يخشى قال ربنا ان لا نخاف ان يفرط علينا او ان يظلم هُنَا لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَتَكَلَّمَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيكَ إِشْرَاءَ إِنَّ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ